جتني وجابت كل اصوات معها كل شيء فيها يقول ماني محتاج جتني وجابت كل اصوات معها كل شيء فيها يقول ماني محتاج وعيت اقابلها وكمل دلعها وراحت شوي شوي ما سوت ازعاج كل اصوات معها كل شيء فيها يقول ماني محتاج وعيت اقابلها وخلص دلعها راحت شوي, شوي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 مهمه الحب الازواج وترى القصايد بعضها نخترعها مو ضروري كل موقف لانتاج سلامات عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 22 70 70 7 اي الله